صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا أما بعد فيا أيها الأحب تلقوا كنيتبين لكتات فتكسيكوهين يقوان زي دورة كيفين لهي شي بإذن الله تبارك وتعالى تتصوم كتاب الصيام كتاب كتب كماننا الملخص الفقهي للشيخ صالح ابن عبد الله بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. الشيخ صالح حفظه الله نمت معروف مشهور قوي. كتكوا إسلام. نكتكوا علماء وأهل السنة والجماعة الكبار. واليوم حاي هادساسا ن نعزو يا هيئة كبار العلماء كذك المملكة العربية السعودية ن نعزو كذك لجنة الإفتاء ن كتابه هنشي الملخص الفقهي كما جئنا لا ليفو نملخص آمي خوجا كوفبي ن مختصر يعني ما يليزه أو ما يليزه يا أبواب زفقي أو كتب كتكفيقك كيو فوبي او هنا كره فوش. كم يشغوا ملANGO أو كتاب الصيام وسباب ونصاب وميزون وتكبير ورمضان. تمن بالله بأ عز وجل تفيكش وسلامة صحة نافية na amne na iman tufunge na atutakabalie atuwafikie kwanza kutekeleza mwezihunu kama inavostahiki na tukubalie yale atakayotuwafikia kutekeleza kitabu siyam kimebeba milango mitano na milango hii ni biiznillah tbaraka wataala rtiso mkhaka siku tano kila mlango siku Ha ule mfupi utaunganishwa na mwingine lakini totararajia sikutano imanizakimaliza kitabu si. Mlango wa kwanza kama kwenye chapishsho ya heikopi Juni ukosa wa mia tatu sabi na moja ha pajupu na namba imedikwa. Asema mlango wa kwanzabab fi ujubi somi ya Ramaban wa Warihi lango liokuja kuelezea uwajibu wa funga ya ramadhani au saumu ya ramadhani wakati wake wakati wake kwa itibari zote tayari kama mtakafu kuja kuziona lango ya pili babun fi bati siyam al yawmi wa nihayatihi mwanzo wa na mwisho katika Yani, Ile siku unaanza wakati gani Kufunga na kufunga Kuna wakati gani Babun na watatua sema babun Fi mufsidati som Langu unaukusanya maelezo Ya kuhusiana Na yenye kufisidi Au yenye kuharibu Au yenye kufunja som yamto Mlango wa inne Babun fi bayani Ahkami lkadaii Thisi yamu mlango unaoelezea hukumu za kulipa ile sono kwa wale ambao kwamba ni wakulipa sono kama utakapo kuja kuona mlango wa tano na mwisho babun fima yalzamu man af tara likibarin au marad mlango unaoelezea yanayohusiana na yale yule aliyekula katika wa كوسبابو موجة كتكائزين بيلي. ألي إما كوسبابو يا أوزة أو ألي كولا يا عوجونجوا. هو أنا ممبوغاني يا مويبو كي تكلس. نعم موجة كموجة في كنغي يا كني الشيخ صالح بن عبد الله بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى باب في واجب صوم رمضان. ووقتھ صوم, صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام. قنزة لزيا، شيو، ن منزله، ن درجة يصومھن. آه، أسمع صوم ياميز رمضان نمغزو، مين غوني مغزوز أقوى إسلام. قوي فشيو شاكوك لزيا، وكي لزوا Ha ni gani au tuliza fadhla zake au tuliza manzila yake mjawapo wa jawabu ni kuwa ni ni miongoni wa za uislamu kwenye nyumba kuna nguzo na kila mtu ajua umuhimu wa nguzo katika nyumba kwa hivyo hili umuhimu wa soma ramadhani kuwa ni nguzo ya jengo la نا جينغو بلا نغuzo halisimami طيب الافسه ما الشيخ وفر فرض وفرض جمو لنجيني خصوصا رمضاني لا چهو وفرض من فروض الله نفراضي فراضي ميونغوني ما فراضي زناني ز الله سبحانه وتعالى سي فراضي ذو فراضيش وانا كيمبي زي فراضيش وانا الله عز وجل لزيمه زي لچهو نا أتقوف نعم ومعلوم من الدين بالضرورة. نجنب لا كفون قراء مباني لا جولكانو كتكهين دينه وإسلامه كي وضرورة. فيفك جولكانو كيتو كي وضرورة. آه كيتو كيس كيسية جيادية ميلزة ياكينا نجنب لا فهمي كان وقت كتكه وإسلامه. يوم وإسلام تقرأ حكم يكفون قصوم آه، أتفهم بعدين؟ بيدي، واجيبه؟ نجامل أجد اللي كانوا خرجت عدني، آه، كضرورة يعني كمسينجي طيب؟ نعم. عند لي يا سيد ماشي الله بعدك التديع منزلة, منزلة نتشيو يصوم رمضاني، ساس أينجي أكتب لي زي دليلي زنا وطنية شاء كوني فراضي دليلي ها إذني أحكام نكلا أحكام زجنو أدلة كنا دليل أو كنا حكم ماضي ها نقافي. الأحكام كر كأو إسلامي نجافي الأحكام التكلفية نجافي تانه كنا واجب أو فرض آلافو كنا مستحب إذني ذفموديا وكيف أفهم واجب وتفهم مستحب واجب ننبغى نبني ها أنا يفانيا، كاتس كامي يقال متعريفات. أنا يفانيا أتا ثوابنا يأجا، أتا باتا مدام. ها؟ طيب. ناستحباب، نا نيمامري شو لكن أنا ويفانيا تبرثوابو أسوي يفانيا، حبت مدام، لكنه تقصى، أتقصى فضل زيلى عبادة. نعم. طيب. هذولي حكم بيني. فرضنا استحباب. حكم يتأتوني حكم يحرام أو يعنيهم هو مخزور آيات المعنى حرام نا يني ني مكروه نعيزي ني نا يزيد بيزنيلا حرام نيلهم وقام وكي فانه تبصام ما ذنبي آ نا وسبيفانة وكي يأكلني وسيفانه ثوابه كوأتشاني وحرامي شان الله عز وجل وعيني الله عز و جل <تصفيق> وفتا ثواب طيب مكروه وكيفان ودبتن تبتا وفت ماذا لكن وكي يأت ودبتا ثواب نرى فسي ما هو حرام وكي يأت تبتا ثواب واتو ميسيت بونا وكي يأت مكروه واتو كسيت نما حرامه أمزته زيدي زنديو كلهم مكروه، قبله كياشة مكروه ثوابه ثوابه. طيب المهم نقول كسيم حرامه طيب المهم المصرق. نبي لا شكك ثوابه هي الله عز وجل. المهم هذين يحط مباح. Nu va fi așa, nici ani. upati upa ti sawa bu, upa madambi, kokui fania, upa cu juacha, upa dati jatia. Upa ti madambi, uala sawa bu, koine dati, upa. La kini eza, fangamana nania. Uka nia. fangambu, usauga e nania. Elin, jaburigini. Bajul disfungamanișena, jaburigini. kula la, li muba. Kula la, nu muba. Uki lala, la. هكونا ثواب وكونا ماذاانبي لكني من بمينجين يكفون قمانا نجمبوهيري وليز أكوة ثواب أو ماذاانبي هكونا سوابية لنجيني لكني ستزمزياد ذاتي مباه لليو كيفاني وقفتي ثواب نوكييات ثواب ثواب ولا ماذاانبي طيب نعم المهم حكم يا رمضاني نحكم يا يكون ذاك بيس أو واجب ساسا كنا ندليل أحكام كانوا لكن لا حكم يتكدليل طيب, طيب. كل حكم يكشرية لازيما إيوانا دليل نحن نقول لكم الإسلام أي شيء قد كهينوا هنا الإسلام كل حكم لازيما إيوانا دليل لا أما قو إيوانا حكم إيوانا دليل لا حمنا جنبكما إيوانا ها حكم نجينغو نجينغي وجوه يمسينغي ونين ودليل. ودليل طيب نعم أتاج أدل لساسا أسيما ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع هذين هو دليل دليل يا للكتاب يعني القرآن دليل يا كوانزا للسنة يمثل محمد صلى الله عليه وسلم دليل يتافني الإجماع يعني إجماع يا علماء أو إجماع يا صحابة يويا يو وفراث يجبهين طيب دليل يا متاج أموجة كذك قرآن متاج آية مشهور كوينج ها؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من طبلكم فك موشو آية لعلكم تتقون لفواس من فك موشو وقول الله وثم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرخان فك موشو آية că niște aia ăi nu kujulisha făcut Na dar nu au făcut nimic. Că niște aia ăi nu au făcut nimic, dar nu au făcut nimic. Că niște aia ăi nu au făcut nimic, dar nu au făcut nimic. Că wa aia ăi nu au făcut nimic, dar nu au făcut nimic. Că واجب أو نفرض طيب كتيبا هذا الفصيحة يعني فوري واضح مفرض يشوف. وبندي وفيلني يفنجوا فمن شهد منكم الشهر فليصومه إنني إن أمر. فليصوم أي فنج. طيب نا ما أمرشوا يكيدا هو نمانة وديبوهين الأصل. الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب. ما أمرش أصلي لكنه جلش وليب كي يتوى ما أمرش وكي يكون جلش وليب يتك دليل يفهم يعني هل يفهم ما أمرش يجلش وليب بل يجلش استحباب ها؟ استحباب لكنه يكون دليل يكون جلش ما أمرش هذا يمنش استحبابه فرضي Hujam aamrișo, cu siga ani aamri, Ikawaya manișo haramu. Ha. Lakin e cu daliile. Taip, l a Allah-a-zalajul să m-a-l-a. Faman șa-a, Fali-i-u-min. Faman șa-a, Fali-i-a-k-fur. Cu siga ani. an a ka a amini an i Ha. Cum e chiaris لا فنذليلي مشوا آيات سماجة ها ما أنذلزي ولا أنذلي وهاء لتكو كفر يعني هم ما كميو ها تكائن أمينا تكائن كفور يعني اللغة وكميو ها إن اعتدنا الظالمين نارا سيدوه أحط بهم سرادقها قي وهاء يعني كفورو تومي وأنذلي موت كفروني يتدري متكو كفورو كفورون تومي وكتيا موت قي واهين أمر يعني وعيد ما كميو makemeo humaanishani uharamu almuhim amri asli yake humaanisha wajibu hii ndio msingi kuitoa kwa maana طيب او يتك قرينه كلغوي جيد هapo kwa hivyo asema fali yasumhu maana yake ni ni faradhi طيب نا دليل يكون يسوننا محمد صلى الله عليه وسلم أسامة من حديثية ابن عمر رضي الله عنه أسمى ومحمد صلى الله عليه وسلم أسمى بني الإسلام على خمس ذلك هنا كنا بقارنا مسلم بني الإسلام على خمس وإسلام مدين وقت يو ينقوزه ثانو طيب أكتاج من ينقوله ما ينقوزه صيام رمضان فهي يتوني شواليبو كسفداني gozo ndizo zenye kubeba gengo zinapoondoka nguzo gengo huanguka kwa hivyo kusimama ni wajibu kuweka nguzo pa ipi ndio mana. au wajeh yakoonesha wajibu wa nini wasom kwenye hadithi ini. alafu asema na dalili ahadithi zenye kutujulisha faradhi wa jambo hili ni nyingi sana Taip, ألف وسم وأجمع المسلمون هيندي دليل ينقطع في إجماع أجمع المسلمون وإسلامه ومبني الإجماع ديو ينني على وجوب صومه ديو وجبه ويفنغا أو هو فنغا مزهونه وأن من أنكره كفر نقول أتك يك نوش وجب وصوم رمضانين أتك يعني من شو أيات التكيد رمضان سي جيب ويفنغا هو يني كافري أصاله أفانيا تكوي أفانيات أفاني أسمى لا إله إلا الله أسم شريككش الله عزوجل كوني عبادا هو يوني كثيري طيب هي كفر الجحود كفر كنوسا طيب فهو هي إجماع أو إسلام من إجماع نحجه ها كما بتوم عليه الصلاة السلام الفصام رقوا لا تجتمع أمتي على مناله ما أنجوهوا يومئك اليوم يوحي به نهى بعد قصدي إجماع يعني أنا كني خليتين إجماع المصحابة قصاب السياق يسقليته وساجم صحابة طيب المهم كمل فصيحة الإمام الألباني رحمه الله هم اللي يزيعه لو كوريخه المهم هيزن دليل تاتو حكمة ساس يا هويك وامزيحون ورمضاني حكمة كنا كتو نحكم طيب كنا حكم نكون حكمة Hukmu tukishe kujua ni wajibu kuitekeleza. Sawa tuujua hikma, sawa tusijua hikma. Taip? Lekin, ikiwa kuna maelezo ya hikma ya huzidisha, yani, utulivu wa moyo, na huzidisha iman kujili jambu, na ragba ya kulifanya jambo kama lili unapujua hikma, hikma yake. Asema hikma, wal hikma tufi shariyeti siyamu. حكمة أو قويق يصوم أن فيه تزكية للنفس أن فيه تزكية للنفس داني يصوم عبادهيني نكوت كاسه نفسي نكاسه تسفشوا نفسي وتطهيرا وت وتنقية وتطهيرا وتنقية لها نكوز طهريش نفسي. Nu na Min al-akhlaaq Na mi-changamani-ko mi Kuna mi changamani Fulani mi Na Nafsi Bini-adamu Abua-kamba Mi-changamani-ko Hini ni mi Nafsi ili le Ha Kui-fosomu hu na kui Nafsi Kutokamana Na uchafu ule. u ikawa ni yenye kusafisha kutokana na nafsi ilifutomana na uchafu na mishangamano ya akhlaqi radhila na somu ya safisha yaituhirisha nafsi kutokana na tabia chafu tabia duni na kwa nini أسيمة. لأنه يضيق مجاري الشيطان صومه هو يتضيق زي لنجية الشيطان كفيتا كفيتا كفيتا نحن كفونا ما بيتو يا شيطان دانياك يعني كوضيق كو هو تضيق يلي ما بيتو شيطاني هاتيت طيب طيب أسيما لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرد دم كم الوصي مبسوط عليه صلاة والسلام شيطانه تبين عندنا ابن آدم ما بيتوا دام طيب نعم فإذا أكل أو شرب ابن آدم ونقول انبسطت نفسه للشهوات نفسياك وفنجوكا ها وتوالى نسيائك وفنجوكا قالين قال ما شهوات ها نا أسماء وضعف إرادتها إرادة إلى نفسي إرادة إلى يعني نفسي ككفانية آه كفانية مما كفانية عبادات وضعفك إرادة إلى طيب أنا بقول كونوا ميواكي أو نفسيك ككونجكي يا لي يا لذا لذا أسمى وقلت رغبتها في العبادات نرغب ياك إنها ميأك نفسي إلى كفك كفانية عبادة وكونوا والصوم على العكس من ذلك صوم لكنيمه انapofunga mapito ya sheitani ukunjika na nafsi ile hufungwa au hufungwa dhidi ya nini ya kunjukia yale ya shahawati inapokuwa hali ni hiyo akawa na quwwatul irada ha na akawa na azima akawa na raghba kufanya mambo yaheri na hii ndio hali halisi iliyoko kwenye أو كي ينقالية صوم رمضان، وينقالية يُملا رمضان، وإسلام يُملا. ما بديكم كوبان وباشكانة قطعة؟ رمضان سبب النيني ما بيت وشيطان ميكوا. ضيّر إلى نفسيا كي بنتأكدوا نفوس. نكوانم جوف يكتب تكلذان. ما أبوي يا خيري؟ قطاب الشيطان هو اسم طيب أنا بكون أكوا أمي فتن نعم. Ala fa endelea aelezea hikima yakufaradhisha saum katika hikima kufaradisha saum Nikuwa asema kusema wa saum tazehidun fi dunya wa shahawatiha kuna kuchukizwa watu au kuepushwa watu na dunia na shahwa la dhaladha za dunia mtu akifunga au acha mambo ya ladha ndio acha kula kunywa acha mambo mingi ambapo kwamba alikuwa aweza kuyapata na kuyafanya kwa hivyo akapata uzoefu wa kuacha ladhaladha za في الدنيا دانيا الى صوم وترغيب في الآخرة نكونا قب ورغبة آخرة كتك الى صوم انتوا قد يكوتا أنهام يكفاني يا... يا آخرة نعم وفيه باعث العطف كتك صوم كنا السكوم وعاطف أو عاطفة عطف يلي يعني روه يكون ميلكي يكون يجام كنا كم سكوم يلي كميلكي يكون على المساكين يعني huruma ah kama inekia na kuhurumia nani masakini wale maskini tayeb mtu روح akapata roho kama ile ya kuwahurumia maskini wale ambao kwa muda mzima hali yao inakuwa kama طيب yeye ameipata katika بالآلام ah tayeb kwa nini asemwa wa ihsasum bil alam ndio yasom kuna kuhisi mtu uhisi wa aka hisi uchungu wa kukosa akajua akafahamu kuwa ndugu zangu mwaka mzima hali yao huwa wani hivi mimi ni mwezi tu nini kwa nini limaya dhukhu as-sa'im min alami al-ju'i الصوم في uchungu ule wa njaa Meeleze o somu kishiria somu nini Kwa sababu Katika maelezo o kisheria Huwa imsaku Ni kujizuilia. ilia si kwa aina yote Na vitu, vile vile Na nazo nani mnye kufunga Na si mnye kwenyewe Kwa niya imsaku عن أشياء مخصوصة كجوزيليه على كل بطه كجوزيليه على حي في, في فلاني في طيب من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع مونغوني موا كل بولا ناكونوا ميكفanya جماع الى مكيواكه وحلالنا مينينيو يليه kujuktajwa katika ذلك الامساك عن الرفث والفسوق لا يخواته katika ya kauli na majabu ya vitendo ha naam alafu endelea atuelezea sasa masuala ya kuanza wajibu wa somo katika siku kiufupi tu alafu haya yote atakuja kwenye mlango kiurefu asema waybtadiu wujubu ssomu aliyumi mazo wa kufunga kesiku yaanza dini yao يقول كتمازة الفجر يبلي أو نيجين أيتو أيتو الفجر الصادق في هذا التاريخ شفام قوى الفجر إذن كاب ذي كبين كنا الفجر الأول نألفجر نا الثاني كم جينا من جين كنا الفجر يبلي في السماء الفجر الصادق إني يبلي يا الفجر الكادي من الفجير يورونجو الكادي أثنى كونى يورونغو يا نيويو تونا قامو ما رغيزني مرودي في البيت كونه كهاتي هو توك مو أن Gaza ها كيشا غيز الكارودي إليه تالفجر الكالب نعم كونه وكاتي أو كمان الفجر الصادق نعم, نعم. ناي نجانيه الفجر الصادق أسمه الفجر الثاني نجاني اسمه هو البياض المعترض في الأفق ها نقوله وهو كنوعين يا ufuko ufuko ni mwisho wa fuona kizungu ita horizon au upeo wajicho jicho wao wanasema ah ukawa na weupe wa kuni na tabia ukitoka uzidi kukithiri Kithiri kiseri paka jua likachomoza Ha, yani haurudi tena alirudi tena giza naam na yentehee bigurub shamsi mwisho wa kufunga ni Ha, jua ah siku chomoza kwa kwa nyota kama wanavyosema mashia طيب kufunga kiislamu huishia kufuchwa kwa jua siku chomoza kwa nyota طيب الله عز وجل asema kursi jana jambo hili mwanzo na mwisho wa kufunga asema alsheikh qala Allahu ta'ala بأشرهن يعني الزوجات واكِف، ها؟ مباشرة، ها؟ وتنقولين ذي أو تندلني، فيعني اصيكم. طيب؟, طيب. طيب. طيب. ألف فسمة وابتغوا من ما خلاليش. ما كتب الله لكم وكلوا. يعني هي لي لفواتكولة وابتغوا ما كتب الله لكم. طيب؟ ألف فسمة <تصفيق> وكلوا لPILE. <لبيلي. لبيلي>. واشربوا <تصفيق> لكومين حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأصفر من الفجر ها مبكر الخيط الأبيض ها خيط نوزي صديق طيب توانه نوزي يعني طيب المهم يوا بينكينين يوا بهو بي كنت كماننا ووسي وجيزة طيب إن لا الله عز وجل سام ثم هي قاص ماذا متجني مانظو يعني كلوا وشربوا حتى يعني حتى يعني منتهى الغاية سمعوا مشوا كلني من يعني مسكوم بكة اتوكي الفجر حتى تبين لكم الخط الأبيض الخط الأسود يعني الفجر كامل وبيسمع من الفجر هنا بتوكي الفجر يعني إلى الصادق خلاص ها الغاية مشوا ها فا فايتنا طيب ثم أتمنى الصيام إلى الليل كيف تتميزين صومون بك أسيكو أسيكو هنا صواب كذا أدخل بين الشياء جنبو هيلو تليو ها جنبو قالي لغروب الشمس يولفو أنقوك فقد أفضر الصالح خلاص أشفتو نام اسما الشيخ وما انا يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر ما انا ايهين النين أي يتضح بياض النهار من سواد الليل يبينك وupe wchana kutokana na wausi wa wusiku yani ulimwangaza na kutoka ukawa wakithiri wakithiri mpaka jua kuchoka كتو كمانا نجيزة لو سيكم دمعنا كنين تفسير يمتومي عليه الصلاة والسلام الفرق يتفسيريني آية إما كود يهيني تومي عليه الصلاة والسلام يتفسيري كتك حديثي عدي بن حاتم رضي الله عنه إذ يوكو صحيح مسلم أسيما تومي صلى الله عليه وسلم عدي القمودية كما رسول الله من منك خمبان بي ها كتك نيني تشين يمتوانه هدو لي خمبان يؤمن يوسم ها هو هزيان غلي Si zi tambui, si tambui nye usi ngane Wala nye upi ngane, ani pasabiza Mimi hula Mbaka antaka putambua Hasa hii, haba nye usi hini nye upi Chetambua, haa, domi huwa chakula Amtume kwa galini, ales sallat Inna wisajataka Na ariru, haa, mtowako hini kisha mtume nini Amambia hapa Naam سمي عليه الرسول قام هو سواد الليل انما هو سواد الليل وبياض النهار سيكامبا ها صواهي ذيكامبا ها تंबा زينewe متوتو kwa kamba weke haa inma huwa byadu an-nahar wa sawad al النهار السؤال نبلس ما من الفجر زين نعم المكود صحيح مسلم منين كوكوا من الفجر إلى كليه وكتيرمكا وأنزأي ترمك حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بس بقى ها الترمكا بقى ها. المكود يقول إذا صحيح مسلم حديث يا سهل ابن سعد. <ألي> مسلم وأنه تأخر نزول من الفجر أكاد يمتو كموليزم صلى الله عليه وسلم ونبيه ممن مفنقك هم بمبين هو يمفنق وزي ميولي سمك ونبوات نيوبا نيوز كموليزم تومي عليه وسلم وجوة يعني ديام بلاك الفجيري كتوكيزك ويزو نيوزي خلاص من الفجر Ia lecubeinișa cu acua, veu upei, veu ucini, veu alfadiri, stiu kamba camba. Fai? Nam. Al muhim, ai de lea Kule kujua Au kwanza Culeculiua, hapa quaza sema, apa, waiab da u, asa kwa siku Sasa quasiku, nakumalezi kia quasiku, sassra. Waiab da ujovo soi, shah, ramavan i da ulimadokolu, umezi sass awanzadini, awanzadini, unapoliukano, umezi a cuanzi Dio sau Mwezi wajulikano vipi cu Kwanji ya Moja katika Moja katika kwanza at ula ya kwanza Ruia hilal Au ruia hilali Cu ule mwezi Wa ramadhani Na hapa sheikh ya kusudia kuona ye mwenyewe mtu cu mwenyewe Se فهنا نجيها كوازا أنا يوونا نجيبك أنزق فنغا طيب كشاك تجي آية إنه سيما فمن شهد منكم الشهر فليسمه نعم كشاك تجي حديث يمتعوم عليه الصلاة والسلام يسمى صوم لرؤيته فنغا ما نشهد فنغا لانه نقونا يمتعوم كونا تفنغا نعم يسمى الشيخ لفما الهلال بنفسه وجب عليه الصوت. Anei uona muzei, când a fost ia, ni wajibu dîpa că e a Asema, a ala ruia. Ushahidi, ucuona. Ia mtu a mi mimi uamimini mi uona muzei. Ha, ha, ha, ha, ha, Kwa kuwa ha, ha, Na watu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ya kufunga Kuanza kufunga mwezi wa ha, أول الإخبار عنهم. أومت منتي وخبري. ميزواهم من كانوا مهلي فلان. ها. نا واليوم أنا وإسلام. طيب. أسمع فيصام برؤية عدل. بس بتافون قرماضان لكنكم شرطي. أقول أنا والونة نمواد ليفو. طيب. يعني سمت فاسق. نمت عدل. طيب. ويكفي مكلف. نأوني مكلف. يعني أتى واني مندازيم وندازيم مس مكلف سليو هتشكوب عليه ما يزيله كلامه مندازيم طيب ومن كانون متقدم دوجو غير مكلف هتشكوب عليه خبرياته ومن كانون كافري هتشكوب طيب يعني أي مكلف مكلف إم قصايد نصيفة إم جميك وصيفة المكلف هو المسلم البالغ العاق طيب كيف Ana nimukalafa mukalafa miwona, na nimwadilifu, futa funga, se ma ua fi, jehbaru, rubi dali. Je toșa e moldia cu toșa baja. Pe care? miwona. Ua la hakuna hajakia Ha, camonul voie să-i dea, ca să mpaka i tu, alișakia po... Nu tu am juwona, mpaka i tu, alișakia tu Hai cum niște căi apăta, ușu moaie. Asta ma va fi îxbaruhubi dinel. Ia toașa de furtăcase, mimeni moaie, de liceu, năni ușu kitu un paka căi apă. Se Paka ușu la. ألاف وناليا الشيخة سيما هايو يوتيني كو دهزيني أحكام متوة نايني يوميز يا علماء أهل السنة والجماعة كلا كي توقع دليليا يوتيني كو دليلي قاني حديث ابن عمر رضي الله عنه سيما تراء الناس الهلال واتو ولينكو تفوت موزين سنة متوكو سيسي هتو تاكي موزين وويتو سيسي نا هتو سنة كو تفوت موزين هيني سنة كتو Kutifuta mwezi Kule usiku wa thalafini Abo kwa mbani usiku 29 Misha, watu watoke kutifuta mwezi Sona yumetopwa hini Wenye kutifuta mwezi iskuizi ni mtu wa mbukabaha kazi Au mtu katika kazi zake Tumiwona bahati mzuri Khalafu, wafuvi Sindio, wakulima wakumajangwani Hoko mashambani Haa vile kukowazi hoko watawona Sasa mikuwa niada Tungujia mwezi mb... kutoka kwa nani وليزانه تشوفوا في يمهقون الناس الهلال وارتفوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته نكمل فخبريتمك وممن يمون سكليزم تومي عليه الصلاة والسلام السماه علي مابيشة كقول ابن عمر نعدل من تومي عليه سما وجهك وجه سما فصاما tu m yakafunga si peke yake wa amara anasab siyamih akawaamrishana watu wafunge hatukuambiwi wa madina na walikuwa kuna Njia ya tatu Pari njia za kufunga mwezi wa ramadani Sema ni kukamilisha idadi ya mwezi wa ramadani Siku 30 Ha Wadhalika, jambo hilo La kukamilisha Hina la yura hilal Uspune kano mwezi Ha Mwezi hukune Ule usiku wa 30 Tutakamilisha ini siku ya 30 Wana kesiku uchelewa Usiku utangulia Usiku wa 30 ya mchana wa 29 huja usiku wa 30 Tutangalia mwezi هاو كوني كانو تتأكى مليشا سيكو يثامل ثلاثين يكامليكي يعني نمتناوكي ألافو شوء إلى رمضان ترهموني خلاص واتو نفونك هكو كوني تكو كمليشا نعم سبابو يكو كمليشا يكو ميزو سفوني كانو ميزو ليو الثلاثين شعبان هاو كوني كانو مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قطر أو مع وجود شيء من ذلك ما يجوز هو كونك أنا، سواء كنّا كيوت تكوزو إيليا، كوزا كونا ماوينغو موشي، أو كنّا كيوت أنجلو ب، لكنهات كونا توب. طيب، نعم، هل المقصود كذا؟ الحديث الأول يوم عليه الصلاة والسلام سامه، البصمة إنما الشهر تسعة وعشرون يوما، ما يزن إسكشرنة تيسس. فلا تصوموا حتى تروه بس مصيفونج متحكمون مميز طيب أي الهلال أكوسلي مميز ولا تفسروا حتى تروه ولا مص ماليز صومزينه ها يعني مكاة مكمليز مفونج متحكمون مميز فإن غم عليكم مكونا غيم موينجو يعني مسبتكوونو مميز فقدروا له وقدريين ما نكون قدريين نيني حديث وفصير حديث لا شيء خساي ما ومعنى أخدرو له ما معناك النيني أتم شهر شعبان ثلاثين يوما كم ليشيني شعبان سيكو ثلاثين يعني فقول لهم كم ليشيني كوكولا طيب إنو مانا ما فاخدرو يعني أتم ها كيني حقيقة شرعية حقيقة شرعية نحقيقة شرعية دائما هو تنغليز وكلكو حقائق زوتي كنا حقيقة لغوية ها فاخدرو معناك قدرييني كسييني سيديو إن حقيقة لغوية لكن إذا ما داموا مفروض لفظ يقتوم تومي عليه الصلاة والسلام لفظ كتوك ونص كفصير إنت تنقله صحة حقيقة شرعية كيف أخذرو معناك أتم كم شيء طيب نعم ناهيل اللي مفروض قلت كرواية نجيني على مسلم كان زاهني أبوكية وأجيني عليه بخاري المسلم ينقله لكنه مفروض رواية نجيني كتوك و أو قبلها أبو عسما شيخ تملزها شيخ أتم شهر شعبان ثلاثين يوما قنني ما ناكله قلنا مفسيري أقدروا فصبي أتم عسما لما ثبت في حديث أبي هريرة إما ثبوت الحديث أبو هريرة عسما فإن غمي فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين هسبون ثلاثين كم فيك تسير فقدروا بل إما كل حديث رسم مسلم إما كل سنة ألف أقدرو أتم طيب كفاسية أسمى كوني حديث هذا مسلم وقال نبيه له وقدرياني ميزي ونا فوقهم قوانا كشأ ولم يقل ثلاثين ولا أسمى ثلاثين يعني فقدرو له بس حفسمة ثلاثين طيب نعم وفي رواية رواية جينة بي عند مسلم أسمى إن أمّة أمّية سيسني أمّة أمّية أصيّع مغبه قصوما طيب لا نكتب ولا نحسب هتوانديك ولا هتوحساب ها فهو حسابه استكيميه استكيميه كنت نقول ها؟ طيب ألاف وثيما الشهر هكذا وهكذا وهكذا, وهكذا. يعني أيبهام طيب مراقوانزا في دولي بوت كومي marat pili betul betul komit marat 3 akakunja ibahamu ketika beliau shadi sangapizo ha sunnati sana apa sema wa aqada alibham fi althalitha kafunga ibahamu ketiga baik kisha akasema tena mutume شر نفيسا ألاف أخزمتنا نقاب إشار ثلاثين ويفوني موجا قتك موين نعم عندما يقول شيخ يلزيم كتك كفنغ رمضاني وكل ميسلام يعني يلزيم ناني كفنغ رمضاني كل ميسلام عليك اللي فيشو مكلف هل تسمى معنا مكلف نان او ان يكير يوم مكلف او ان يباليغ يوم مكلف مدازيم سي مكلف السيباليغ سي مكلف كيف؟ ودليل ها. دليل قال ها قال لك ايش دليل اليوم اذا الاحكام ذات اليوم توي معليس يسمعوا جاء رفع القلم عن ثلاث ها عن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ اللي لا له احكامك ها منتظمه فقط رجلي وناقلي نمدوهم فقط بالليل كلام من ينوليه هواندكي يعني سمو كلفينا. طيب, طيب, طيب. كيف وين موجب لنا؟ مسلم مكلف قادر أبدينا أنو وزوا كفونجا يعني نصيحة كوزة كفونجا. طيب, طيب, طيب أو هنا يعني لكم زودية كفونجا. أسمى بس يكوهيردو حالي فلا يجب على كافرين. إذا كوه هي موجب كافر فسأب كافر واختيار ليش هو يكون خلاف. يه هل الكفار؟ مخاطبون بالنصوص في نصوص الشرع أو غير مخاطبون اجاب لنا خلاف بين العلماء نعم لكني كتابه اختياريا كفوا كافري حيموجبك طيب الا فسمه ولا يصح منه مثل نافنج كافري نوي اسلام بنوي اسلام او كفانا و اسلام هيك نيفك كما و اسلام سواء سواء يجب عليه ولا منه ولا هاي مسخرة بقى كي كيف أتاكي فونجا؟ إن يواجب يعني، تاحدا ما ذنب يوكافيري، نماذن بيأكل تفونجا، نهاتاكي فونجا، هاي كم بالليل فونجا طيب، نعم. أسمى فأنت بسأسة. أكتب يا كافيري في أثناء الشهر. كافيري، أمي سليم وكسكت يوم رمضان. تفاني عادي؟ ها، أسمى الصائم الباقي. أتا فونجا إلى يوم يعني إلى حاسمون يكون فنجة ولا يلِي بالوسمة بلي ولا يلزمه تضاءء ما سبق حال الكفر هل لزمك يبي فلِي بَ يا ليه نعم. الله ولا يجب الصوم على صغير. هب أي تفسير إلى يجب على كل مسلم مكلف قادر. ما ناكل nu cua metolewa kafiri, si wajibu kwa Ya kwanza. Pili mana yake, nu cua metolewa nani? Mdogo sasa. tafsiri jumla. Nu uasema, wala yajibu ala s Mtoto mdogo si wajibu s-sawumu kwa Ha? Waya sifu min gairi mumayiz. Ha? Waya sifu min s-sagiri Na lu atafunga mtoto mdogo mumayiz kutambua. al nani? Ha? Ni mwenye kutambua, mtoto mwenye kutafotisha bine ajima na ovu ashakuwa kuwa nafahamu ya kuweza kujua hili ni ovu, na hili ni si ovu Wengine wasema, mumayeziani ni manyefahamul khitab, warudhu ljawab Ukizunza nae hu kufahamu uwe wa semanini, na haka kujibu, kama inafustahiki Akifike haliyo, mbili mbili mumayez Akifunga, itakua ni sahih ili somu yake, kwa keili somu, lakini itakuwa ni nafila, ni sunna سي حيسي صوم رمضان؟ قص رمضان ييجي كوا وديبوا؟ كذي كو في... نعم. قاني نها فهو يبينك أسكاوي كلامه. سليو؟ كافير من ااا ال... لا ميس مثلاً ااا يعني نك الكاسي مكلف يعني. سموكلف. كافيري سموكلف؟ نمشي لكن كثير صحيح؟ نه يمشي دوجو؟ يصح. ها قصوا كفر. مانع يكفره سويلية وما من أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ها إلي كفر ذوي كسويلية الكبالية وزي لإبادة زاو طيب ألاف هو مميز بعده نمتلم دوبة يكون نميسلام فهيكون مانع يكفر يكون كبالية يكون رجيشة إذا نعم. نعم طيب, طيب. نسي وجيب كسباب روفي على القلم كما لو تقول نعم. نعم ألاف و ما ننجيني يلي عبارة يكو قوى رمضانه مواجيبكي مسلم مكلف منيووز لكوى لا يجيب الصوم على مجنون مدزيم بيه كاكي سيواجيم وفنق طيب ولو صامت مدزيم لو تفنق <تصفح> حال جنونه هيكو بليوي صومي أكيد. لا يصح في صوم يقيفين تفوت جاني مذزئ من أولم سمدوجو واتروفي على القلم وات كنت قو وجب دليل موجا رفع على القلم عن ثلاث مذزئ من ومدان لكن يولي صحيح إنه ينصح مدعو قصاب أية كولتانية أكون تمييز صديق فهم هو مذزئ لا تتأتى منه النية. أي نية أي يقينيا صبحنا كيل هنا فهم نية وجهينين فهم ناكيل طيب لا نا. عكفون ولا هيسخى الصوم يعني ك نعم لا الله تعالى سما ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه ولا على مسافر كنا ما بمؤنيك واجبيكي وصوم كنا واجب وأين بيني. كون وجوب الصوم اداءا ووجوب الصوم قضاءا وجوب الصوم وجوبا كوتكelezza كوتكelezza النيل ada kufanya ile ibada kwa wakati wake uliwekewa huitwa ada kufunga ramadhani katika mwezi نا ramadhani huitwa ada na qadaa ni kuifunga ile ibada baada wakati kwa wote ni wajibu kuna wengine wajibikwa adaan kufunga wakati ule ule kuna wengine hayuni wajibu kwa wao kufunga kwa wakati ule ule bali wajibu kwa wao adaan lakini wote ni wajibu kwao taib niam wa kutekeleza kwa wakati wake يعني ugonjwa loliofikia kiwango kiwango yani kiasi na kiwango cha kuwa hawezi kufunga wanakaaza kwa na ugonjwa mtu mafua ahemzili na songo ni ugonjwa lakini tayib ugonjwa loliofikia kiwango cha kumziliya yeye kufunga wala ala mwenye kusafiri kufunga ramadhani kufunga kwa wakati wake ikiwa wakati na wajibu kwao ni wajibu gani الوجوب خضاءا يواجب واجب وكليب سيواجب وكفنقخوا وكتواكي نعم سيما ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر وتليب فين أو حالي نفقوا وذوروا ولوغونشوا أو وذوروا إلي سفار أم من موشي أتليب كدليل الله عز وجل سيما فمن كان منكم مريضا أو على سفر عذر بلا يا أستاذي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يعني يا ييال مسيك وليوياشة أيفونج كتك مسيك من جناه فعدة من أيام أخرى يعني أيفونج أخر عدد الأيام التي تركها في أيام أخرى يعني في غير أيام رمضان سب رمضان اليوم طيب نعم الا فاسم الشيخ حفظه الله تعالى والخطاب بإيجاب الصيام هني خطاب مزجوم ظهائر ما يليكاز يا منينو هيا يا كوجبيشو صوم يا موينيكيا ووت يا المقيم اليمجيني يعني hako safarini والمسافر musafiri na الصحيح مزيمة sahih والمريض wa afiake wal marid na والحائض والنفساء لا وهي حيض لا طيب <تصفيق> والمغمى عليه هي لا بد له نفهم ها وته خطابهم ويليكا كتب عليكم السلام ها صوموا لرؤيته وقصدي طيب هل فهم فهم هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم وته صومكم في ذمه زاء dima ile haiondoke mpaka ufunge. Tayib, bihithu innahum yukhatabuna bisawm liyataqidu wujubahu fi dhimamihim. Wa mi amrishu kufunga wa yatakidu ku kufunga ni wajibu ulioko kwenye dhimma zao. Anaweza kufunga ada'an itakuwa ni wajibu wa ada'an. Alayudhur kufunga ada'an itakuwa ni ku kule kuifanya yani wote ni wajibu waitakili ufaradhi wake na ni wajibu te azima ya kuifunga Ima adaan Ima kutakeleza kwa wakati wake au kavaan au kuilipa baada wakati wake kutoka akiwa ana uduru hasa اذا sama wengine maelekezo au haya Melekezo kwao ya kufunga katika mwezi ule ule wa somi fi shahrissawm يعني اواءو هوا نعضر وكويتو وصول مكتواتي انجي وكتواتي يعني بالي بالي بالي ويزر طيب ناولي نالي نهاو الصحيح مزيمة وافيا المقيم انشاء لا يقوم بيكوكين يعني هكو سفرين ها إلا يعني الصحيح المقيم مني افيا نبوك وبيكم ديني نواجيب وكوافق فنغا اسفقوا كتك الصحيح مقيم أبوكم بسيطة طهراء يعني يعني أم بيكون أنا حيكت كاتي واتي أو أنا نفاس كاتي واتي هو يو سوى جيب كفونجا أداة كواك تي واتي بلى أنجيو أن يجروكو نلفواتا بس ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط ما أمريشوا هاي أو أميالك إذا يعني واجيب كوا ووجيب وكلIPA سوى كفونجا كواك تي كواك نعم وهو نون نان الهائل mwenye haidhi walnufasa na mwenye والمريض walmrid na mgonjo ambaye kwamba alladhi la yaqdiru ala ada'i saumi hawezi kuitekeleza saumu kwa wakati wake wa yaqdiru alayhi qada'an na aweze kuilipa yaani baadaye ni maradhi yake هو kuondoka nafuatanipa huyo ndio niliyokusudia hapa amemgonjo mwenye ugonjo wa kufululiza huyo atakuny kutajwa mbeleni paibu hakusudiwa Wa minhum na miongoni mwa watu yani wa kwanza wajibu kwake afunge adaan Wapili, pili wajibu kwake afunge qadaan yani kulipa yule afunge kwa wakati wa kwanza huyo afunge kwa kulipa baada wakati kutoka na watatu group la tatu ni gani asema wa minhum man yukhayyaru bainal amray ana khiari ataka kufunga adaan atafunga ataka kula wakati ule wa afunge kwa kulipa atafunga kwa kulipa yeye ana khiari na ni akasema wa المسافر almusafiru kwanza ni msafiri aliyoku safarini ana uwezo wa kufunga safari kumlemea ana khiari atakakufunga utafunga atakakula atakula ha hizi ndio ahkam za kiislamu na taqwazifazi si uko safarini mwanadamu hula na wakati wa msahaba walitoka akasema faminna almuftiru waminnas sa'it ولا hula wengine nini namtume anapokuwa yuko safari ni kufundisha watu idhni ya kula katika safari aliitesha maji akapanda na kipando chake akanywa totote omule kwa hivyo kujifita hayamu taib niamu group la tatu ni hawa wala khiali mmoja katika groupili na nani ni mgonjwa Aladii yumkinu husum bimashaka. Aweza kufunga lakini kwa uzito kwa kunyikaka mua. Kuna step tatu za ugonjwa. Kuna ugonjwa hawezi kufunga. Akifunga atathurika. Hukuna kutueza. Yani kia wakufunga kwa, kia kutampele kia kuthurika, huyu hawezi. Na kuna mwingine, atafunga atathurika, lakini atapatatabu kini kufunga. Huli ugonjwa. Huyu ndo wane kusuri wa hapa anachiaria. Atakakula atakafunga. Sasa yule wa kwanza akifunga atadoika. Allah amekataza watu kujipeleka kwenye madhara. Wapi kufunga yeye? Tayeb. Sicho msibia huyo katikati. Mwingine ni upi? Ni ni mgonjwa ambaye kwamba akifunga hana mashaka yote. Ana بس. gani akifunga? Hana mashaka. Kwa mgonjwa kwamba akifunga na lakini atapata kufunga. هو أنا خياري أكتاك أتقول أكتاك أتفنغا نعم دعابة سيما من غير خوف التلف يعني إذا فتا مشقة لكني هوقو بي كذريكا أكيو دكتار ما بيوكي فنغا وتا فتا مذارا أي يوزوك أكي كفنغا بالواجب ني قفاءا بكي هنا خياري يكو كفنغا أداءا وني خياري لليب أقام بأنا أزيي توقرك كفنغا لكني كفنغا كولي هكوم بينكي كفتا مذارا ألف من دليل يبولا مشروب أسمه شيخ ومن أفطر لعذرين ساس يلي لي فنجوا وعذرو أنا عذروي من فنجوا لكن أنا عذرو طيب ثم زال عذرو يشوا عذر ذرواتي وكمن ركيه طيب في أثناء نهار رمضان كتكات إمكان ورمضان أم يانز رمضان إن عذرو أكاله ها كيف في كتكات رمضان إمكان كتكات إمكان nisa 4 nisa 5 nisa 6 wakati oh lakini haijeshe siku adhuruma muondokea huyo hali yake wewe atafanya nini mtu huyo asema kal musafir kwanza kupiga mfano kala mfano msafiri yakdum min safari ha ameingia mjini kutoka safarini kutoka safari eh amingia mjini saa 10 afika nyumbani adhuru shoondoka acha afika simsafiri tena za والحائض منيخيض والنفساء أو ينفاسي تطهراني أمي فتطهارة كتكت يمشان الآن سيكون عذره كتكت يمشانا, كتكت يمشانا والكافر إذا أسلم أكي سليم كفيري كتكت يمشانا أمي مجانم من جليا بعدها يسليم كتكت يمشانا كفرت توفيقه كسليم طيب والمجنون إذا أفاق من جنونه مندازيم katikati ya mchana mara akili zake zinimrudia Allah ni muaafu mzima na akili zake atafanyaje ah was saghiru idha balagha aw طيب atafanya nini fa inna kullan min haula sama wat ni lazima ajizuidie ile siku ile iliyobakia asilie ajizuidie watu wote kwa yule mwenye kufunga na anataka niwe kujizuidia na ile hai yetu ni somo sikili hiyo ni insaar na siku ile atailipa baada ya ramadhani kutoka hii ndio hukumu yake naam asema أث في أثناء النهار. أم يمكنه هجومك مرموقان، هجواه كونه كانوا، واتهمك مريشة. كيف كسنة من كذا خبر يوانه من زويليون كانوا جانا، فكمل يأكل هني هني. أت زويليام فكسي نعم. قال فإن المسلمون يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. وإسلام كفونجا. الله إسلام. يعني هو زويلي، هو زويلي أنا mpaka siku sigur că ești sigur că ești sigur că ești sigur. Nu e sigur că ești sigur că ești sigur că ești sigur. Nu e sigur că ești sigur. Nu e sigur că ești sigur. Nu e sigur. Nu e sigur. Nu e sigur. Nu e sigur. Nu ha n ki khalifu iħalif u-membri xoħal, u-tafum paraga ħaran. N-au u-tafum paraga d-ambi. K-iħali, a-kwanza. N-afkiricum i-bakisha au kika ħano a-wkumi. B-bajb? B-bajb? B-bajb? B-bajb? B-bajb? B-bajb? B-bajb? B-bajb? B-bajb? B-bajb? b نعم ذاك الله خير سفاري يا كروسي وكولا إما بيني شوا أو نسافري يوتي جواب هاي كُبِيني شوا كم سفاري يوتي طيب VIP حكنا مسافة لكنهيني إمكوديا Ni ruhsa, ni hukumi mikuja Kua mtu kuwa safarini Hai kufanyi wa taqiyid Safari ni Vipi, ikiwa hali ni hini Ikiwa hali ni hini Yarjiu al-amru ilal-urf Yarudhi kuni-urf Urfului taqiyid Safari inauitua safari Kiada ya watu Hii ni safari ya kurusi kula. me Minimitoka ni mikuda mwako Sisi huitan safari ini Sisi huitan safari Hai hui safari Hulusi ukula Taip Nimitoka hapa mimi Nimekuenda mwkowe mdini Hini huitan safari Haa Huja mtu kumbiabana mimi leo na safiri Nenda mwkowe mdini Kutoka hapa la mutau Hakuna mambo haingi Mathala mtu amitoka hapa Meleki ya wapi Haa marini mathana ha auito ha uito safari mwambie weweza kumwambia mtu mimi nasafiri nenda zangu uito naa mimi safari mtu atakula hili ndio taqidi waangalie uurf maheshi mtu kwa hawa yake mimi nataka kula sema mimi usajiuliza nafsi yangu mimi msafiri ndio mwokoe eh ha watu wale ambao kwamba wako na itidal katika ile mjia ndio kana na itidal ndio waki hukumia jambo lile huo ndio urfu ya pali mahali haa طيب na hakuna masafa alafu jambo lingine la kufungamanisha safari hili ni safari ya juzu kisheria kuna safari itakuwa ni safari lakini haijuzu kisheria mtu mahali kutekeleza jambo la كيف كم كان رمضان؟ حروسي يقوله: لا كيلاتي سبيكة أفعى حرام ونم يقولم رمضان. بفهمي لا بد وأن سفاري حلالي، سفاري حرامه حكون رخصة لذلك. طيب؟ نعم. أنا وزوجي. هاي يوسف غوزة تقوله kile kwa watu huja kula. Ha. Umnaotengi no la Kwa sababu wewe hujuzu kula wala hujuzu kulisha katika ramadhani. Wata kuuza unamfanyikazi wako nyumbani hujuzu kumpa chakula. Na haya watu ufanya sana. Chakula kimbakia usiku, ehe una kujistiri ni kumpa ole mfanyikazi si kula nana au kula bwana. Haijuzu. Ne-n-e zake? Tadii ingiza cu ne maradi? Taib Mumiai fikiana katke mașartienu Ni umpe chakula Umpe senti Ha? Mui sabie cu ne senti zake Bana bebe chakula cu Qua siku ni shilingi Khamsin Au shilingi mia Taib Ni mifano? Ha? Au shilingi mia Au miambili Sawa Kumezi miambili ngapi Ha? Nel-fusita Nam-shara wakuni al-fukumi na sita Chi mașartier cu sensihizi. N-a vot juzu kula, choreak. Choreak, a ki la sine, s-a nipangai monieu, s-a sasea. La kineveu, cum cade miștea ciacula, da. Poțieliu hai juzu. Mi haram, a juzu, uza ciacula, jahiz, uciana ramavani, ce ne culiwa, namulciu adresa hikiku, funga, taip, la kine, jahiz. Uccați-mă, wajua mtu nemuzia yu wenda kuwa po watoto mbukwamba si wajibu kwao kufunga mtu wana watoto no wa dogo naam ya juzi ni chakula jahis lakini wamjua huyu wenda au ni aadha ya juli kama mtuwa subuhi mkuja kuna mikati na kwa pati watoto wa seza kufunga mtuwa hawa piki subuhi taibu lakini kueka hoteli kukueka watu maa ya juzi mtu alofunga mba هل <تصفيق> نفكر في السؤال يا درسي أكوanza كده؟ ها، تولي كاكيبة إن شاء الله من ينشر السكيا، أتريد يبكيشوا إن شاء الله؟ هاي أتوقع نيو ما سليو؟ نعم، أسمع سكويا كوanza كوبا تفعل، كم فانو؟ أو كوبا تفعل دي سكويا كمينتان، سكو، آه سيو سكو. طيب، دي utalipa زوت؟ Uli ama siku ile uliopata hedhi tu Kulipa, ni ale unau Kile Kile unachodayiva, unau utakilipa. Umeacha siku moja ambili tatu, une, tanu, untu hadhiake matalan ni wiki Atalipa zile siku zote, alizokula kwa sababu ya hedhi Si ile siku ili umifikele hedhi tu, la Siku zote, atalipa Ndio ni swali wajehe, kwa mwingine mtaona pengine si swali wajehe, Ha? Vipi wa Sasa siku hizi wa kisheria wa kula, basi manipo, mtu. kuna adhari nyingine mtu huruhusiwa kula, hana kulipa Ulipa mengine, طيب كم يتقابل يق لا حيا ذي النفاس هينجي ها فو أنا في بيت التهارة ياك من جنير نعم نعائش الله عنها سيمالكو وياي أنا مسيكوز كلبا كعذره هيذ النزوفي كمان وهاك حماكيني كوز شعبان فهو hivyo ataja kudilipa zile siku alizoziacha kwa hivyo siku zote zinaweza kulipwa kuna swali la pili la tatu asemba umeshaji twahirisha mfano saa 5 kujuzuia kula ni faradhi au sunna ni faradhi umetahirika saa 5 kutoka pale ulipogundua ولا hufai kula wala au usizidishi dakika wala wala وميقولوا خلاص انتهى الامر طيب وتزوينيا مفكا يولنا بكوشو على فعيني سيكو تينا اتيلي بايلي سيكو اتيه هسابني كتا سيكو الزب كو لا فسأبو كيفونغ سيكو طيب نعم صلى الله عليه وسلم اكيو ومي نا اكتوك نا استحاض اتفنياجي اتفنغ او لا صوم ولا صلاة استحاضا Ni damu ya maradh, ni damu ya urq, kama ya mshipa. Si damu ya nini? Ya kutoka ya haidh kwenye mayai. Zaib, na ina tofauti na haidh. Haidh ina sifa tatu hadi tano. Kwa rangi, kwa harufu na kwa uzito. Ha, haidh ni galidh, ni nzito, na rangi yake huwa ni iliyo sana dark na huwa ina harufu. Istihada huwa ni damu kama ya kawaida mtakatika, nyepesi, اللف يكُون رو يكويدين آدم، نهُو حين هالوضع. طيب، إن بكون يستحاف، خلاص هم زيري صوم ولا هم صلاة. لكن يحيط جزء فيزولي صوم ولا صلاة. نعم،, نعم هو أمر هو ملزَح هذا. طيب. نفكر لا بكلامه أو ينيم كي تروحوا ساسيساتنا سي في جميزة كما تلفاميا. نعم. من شو كي تكاكول إذا بعد الصلاة هني طيب. Sefa bari. Să ne evo. Vă evo că tu de Da, Nu mi-a dat niamagie, am făcut niamagie, fac mie ca tu soții. Vă evo că tu am bucina de e La a La cine m-a? La a La a a Sahihi, haina kuingia kusudi, sahihi? Kumeingia wewe mwenyewe. mwenye kufanya kazi ya ovugu ya kutoa kamba, kwa yake, maji, lakini Maji yakimpita ni si ni kwaze miende ile maji, yake. Haya kumpita ile maji أنا هكذا ما جيها كبيتر قصاب وصوم ندخول شيء في الجوف لفوجا دخول شيء في الجوف ما دخل شيء في الجوف فجيه يوتيلا هاي فنجسون ومنجيا مثلا كم كوزاما يميجي منجيا ما يديكوني جوف سخياريا كوفنجسون سباهي كونجيا كخياري كي توقع بالي ادرسون ميا هونا خيار ريو بالي tayib lakini yule aliyokuenda kufanya muogelea kwa khiari yake yakimuingia temvjia soku sababu yeye muingia kwa khiari yake لا naam atadiliana saumu ama ataza mpaka siku hakuna mtu asiyokuwa na mwanamke kama يعني ألي فنجابو مثلا كيفون جسوم إذا تاب فنبالي نجزوه لي بكا طيب نعم ها تعموا منشها هاو من تصوى اللغين طيب أسمى هم يقول رمضان سيكو كومين تانو يعني كعذر ها خياري طيب لكن هاو يباليغي نما رأيكو يا كوانزا Ukapata acele Utalipa zile za Zamanzo au la La Ekiwa alikuwa haja ishara yoyote Kubaliri si acele pe kiake Haja una ishara yoyote Ya Ishara ziku nyingi Kuna ishara ya acele Kuna ishara ya kuota ndoto Ntu singizini ndoto za kubaligi Kuna ishara ya kuona nyele Kuna ishara kaza za kubaligi Haja una ishara yote ya Ha. Kioala. Sikutarehe yakumina tano imemweje ishara ya kutoka na haid. ni ishara ya kubaliki. Ha? Kwa hiyo itakuwa amebaliki pale na ni wajibu pale. This liopita hazimwajibiki. Paib? Lakini amiona ishara ya kubaliki. Imakuota au kutoka na nyele. Ah yeye ngojea haid, si ndio? Auona labda ni haid. Ekifika tarehe tano na ampatwa haid huyo atafunga sio ubakia na atalipa zile mtangulia kwa sababu tayari kubalighe kushapita kubalighi si yake vile vile mwanamume kubalighi si jambo moja pekee yake ni mambo kadhaa katika ishara za kubalighi na haya mambo muhimu sana watoto wafundishwe watoto tamii na mikurubia kubalighi wajue ishara na alamat za kubalighi sisi leo watu wafundishe majumbani baba wala mama amfunishe mtoto wake wa kiume wala kike wa watu wangaenda kufundishwa wapi masukuli na masukuli mengine ia mingine Cosa Kwa sababu făcut asalibza kufundishwa Nyingi masculisi asalibza, zaishima, nahadabu, na nini, joan. Nu no, am neapărat afundit sa pe Wengine, ni watu am văzut, ce a fost, ce al fost, ce a fost, to a fost, ce a fost, ce a fost, ce a fost, a fost, ce a fost, ce na wakati yeye ashabalighi awekoroga mambo tu pae baka wala pugundua yuko kwa huyu ashabalighi pengine mambo yamepita na hujui ni pale alipogundua ama imemtangulia pae naam awe mwifungia na wazako milango umeruhusu wewe alafu Hakuna kufunga kutumia teknoloji Yani kujua mwezi kwa ala Siliyo Za kuhisabu Kwa kwa leo muwezi utazaliwa ha? ha leo tutafunga leo mwezi hauzaliwi Hata kijamu tasemini miwona Wamregeja kwa kwa mwezi leo utazaliwa Kwa hizaliwa klinga na kuhisabu Laa Tutakadhibisha hisabu Na vyombo vyot Tutamstadiqisha huyu muislamu wa hadith Lewu naboku Taka niyo naa Ama teknoloji ya kwa kuwa ni Darubini Ya kukusayidi ya jicholako liyone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 <تصفيق> هي أوسي تكنولوجيا هيوني خباري أصليات خباري مكويجية ها هيو وسيلة للكفاف كشيء للخبرية خبر الزمن اللي في جواهش مسافرة وتمان يبروا وتم لو بروه هذي هذو تم قويبس هراقة كوني مي متشدأ ويا مواسيديان طيب إلها جانبو معروف لابد من وقسوة مسألة ينشط فوت فوت مسألة يكون أمزوم زو إن شاء الله يتكويج مهلا فاهم طيب Amenea a mărit și își aude. Aici nu le cazi, că te-am făcut qadi kwenda Nairobi kwenda kadhalah hapa ma yasalahi hukumu ya sheria ni kuwa kama ilivyokuja kwenye hadithi ya mjemaa muislamu adili qadi zikuregesha mwezi huwa mtu ambaye ni fasiq si mwadilifu ha pengine mtu akienda kwa qadi qadi mjua kwa سيجارة huyo سيجارة hutajisigara ni عادل si adili habari yake na mtu mwenye maasi ya dhahira unifase mwenye kudhihirisha maasi yake yote huitwa ule au tukue au مسلم وعليه فق مكلف طيب هيونا وبنم طقنيو فكري هيو ياتوشا نمفूंगा صلاه لوت حينها جا كل رجليتهن صلاه لاقوا نعم كل وانا صلاه مش خلاص نعم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك شاء الله تبقى فيه